فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا, قالوا قالوا أفردوا آل لوط من قضيتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون فان جينا هو واهله الان راته قدرنا من الغابرين فان جينا واهله الان راته قدرنا من الغابرين وانفرنا عليهم نطرا وانفضنا عليهم نفرا فساء نطر المنذرين فساء نطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سَرَعَ مُنْعَادًا إِلَى الَّذِينَ نَقَفَ أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَت السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به أن ننخلق السماوات والأرض وأنزل لكم من فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم اِلهُهُم مَعَ اللهِ اِلهُهُم مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْذِلُونَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْذِلُونَ أَمَّنْ أنهارا وجعل لها رواتي أن من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أسهارا وجعل لها رواتي وجعل لها رواتي وجعل بين البحر وين حاجزا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا الههم مع الله الههم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون بَلْ كُنْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ أَنق ارِ أَرِ أإِلهٌ مَعَ اللهِ أإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا, تذكرون قليلا ما تذكرون أمن أن من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشغا بين يدي رحمته أن من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل رحمته أإله مع الله أإله مع الله فعال الله عما يشركون